وبعض الكلمات التي تقدح في التوحيد أو تبطله أو تبطله فذكر نماذج يا بعض الكلمات ما ينبغي أن يشرك فيه مع الله وذكر بعض الكلمات التي يجوز الاشتراك بين الله وبين عبده ومثل لذلك أمثلة ثم بعد ذلك بعد أكواليز هايوما تمشي الشيخ بدأ الآن يوضح بعد ما سبق من الأدلة أسمى أماليز منظم اسمامه آمنين في بعض. ثم بعد ذلك يريد أن يحرر ذلك ويوضحه توضيحا جليا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وإله إلا شرك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصفه فيقول شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله لكتالة العودية قال رسول الله وتحرير ذلك أن العبد يراد به الذي عبده الله فدلله ودبره وصرطه وبهذا الاحتفاء فالمغلقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن نشيئته وحذرته وكلمات جدة التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر لا يجاوزهن أما <تصفيق> المحفوظ التي لا يجاوزهن هذا الصحيح الكلمات ترجع للكلمات نعم وكلمات جدة أمات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر فما شاءتانه لم يشاء وما شاءوا إن لم يشأوا لم يكن كما قال تعالى فغير الدين الذي يبغونه ولا أسلمان في السماوات والأرض طبعا ودرة وإليه يدعون. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كنه فقرة يريد أن يبين لك أقسام العبودية. يبين في هذه الفقرة أقسام العبودية <تصفيق> العبودية على قسمين العبودية على قسمين عبودية عامة أو هي كبير بيلة كونية عبودية عامة أو كونية ثانيا عبودية خاصة وهي شرعية ولو من يجينا نحيطها شرعية نحيطها خاصة أما العبودية العامة من بوق من الكونية ما ناكني الخضوع لأمر الله الكوني الخضوع لأمر الله الكوني وهذا يعم جميع المخلوقات إنسهم وجنهم والحيوانات والدواب غير ذلك كلهم تحت عبودية الله الكونية وتحت أمره الكوني ويقول كني عبودية عامة أو عبودية كونية أتينا نياك منادامو جيني وإسلامه كفيري حيوان كل شيء كل المخلوقات وننجي أكون عبودية عامة أو عبودية كونية واضح لذلك عبودية كما هي هين ميزا يوت كسبب كل المخلوقات تحت أمر الله الكوني واضح وانفان كم كمانيني Nani katika kiumbe aneza kujiziwia Aka asy, asi, asigonjeki Kunawa Hayawani higonjeka Jini higonjeka, binadam higonjeka Abu Islam higonjeka, kafiri higonjeka Ni nani aweza kutoka Tini ya amri Allahi alkaune Mbani marathi Nani mbaiz kubu ha Kwa kisikia hii ubudhia kama hii ni ubudhia Ama hainamiza Hainamiza, kila moja yuko nani سيس لما الكافر كنساس أوها ما في فرق لأنه معناه أنه العبودية عامة قمنا الله سبحانه وتعالى سما إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبد عبد عبد ها يعني العبودية عامة كل من في السماء وطوليوكم بيوني ذيون بليوك أرضيني وطوليوكم بيوني الله وكيوه ونيوني ناني ذاكو كخليفة أمريكتوك وسبب جميع المخلوقات تخضع لأمر الله وطوليوكو تشيني أمر الله الكون كمم مراضية فيك كمم أجالي الله شاهدكو من فيك إتكفيك ولا هو يبوك ولا هو يزيق عاصي أمرهي هني أمره حتما حكمه الله سبحانه وتعالى هو ينعبوديها قانزع بودية كونية ما يننفونها أو بلى بلى الله سبحانه وتعالى البوليز ملائكة أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أمهم ضلوا السبيل عبادي وجوانه هني عبودية عامة كونية Allah tawawaliza malaika nyingi na muluwapotosha hawa wajia wangu Yani kilimwengu, kikauni Siyo wajia wa Allah kwa manitashirif lahum Enumushirikun ah, Mushirikun Alizika thalik Kwa hivu, wale wanautumia Dalili kama hizi Pasina kutafautisha abudia Ni juhal Baadhi ya watu wali Dalili hizi kima kosa Waka ambiwa watu حوله عبادي هاني والجوانغو خاصة الله أن يجيبوا من نيني ما كبريني الله ما يتحو عبادي عبادي شعبودية هو عبودية جاني عبودية نوعان واضح نقول لو تقع كم بديلا مولز زي وزير وما رح يجيبو في أما ما بومعيله إلقاء هم يأكين ترداد يمانين يأكين الكل فصل هو يبغانا كصديقة عبودية يعني كمان خاصة هكذا كنا متمشية كتني جاب كمان عبودية عامة ديوان زنوم زواج خطأ عبودية هي هي نميمة تكفر ننجاب كشنب واضح غير واضح قوي لا بد من ضبط هذه المسألة حس حب مكوجي عبادي نقول يبغانا كل الله من غير تواجهان وعبادي عبادي كذا واضح غير واضح لكن الله القسمة قل يا عبادي الذين أسرفون إن عبودية أه أما كل حتى الكافر لو لو تاب يقبل الله له حتى الكافر تجد المبتدع استدل بالآية وهو يستدل بالآية كون يعبودية خاصة نلما جابه وهذا غير واضح فأخطأ في الفهم نلقى واضح توأيق وينهيه لكن البقول لمن يكجيب ما يحسن الرد أكيد أن تصنقم زمان بياك من على كل حال هنا هو جواب أسنزوري لأن يفرق بين عبوديتين كنا عبودي عامة كنا عبودي خاصة أو عبودي كونية أو عبودي شرعية نهينا بفنواك نهينا أساسا تقول تاب الله ويتها وعبادي أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل ملائكة كان بها أسيشي wakakata qalu subhanak subhanak utakasu waka wewe sisi hatuweze kufanya hayo hatukufanya sisi eh ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunik ka min awliya haya mambo ya wao wenyewe na hamo اللهم بعبودية أن بنداه نسمن لذلك حتى الكفار وننجي كلعبودية أما حتى الحيوانات أما الثاني وهي العبودية الخاصة أو الشرعية عبودية شرعية وهي عبودية المؤمن لربه ينما نشرعيات نانين عبودية المؤمن لربه هين عبودية يومين يو خاصة وملابا واضح غير واضح حافة هوا انجيم كفيري وسباب والي والقبال أمر يا الله كشريا دي والي والوامينة ناني والقبال أمر شرعي المؤمنون فقط أما الكفار هوا صالي هوا فونج هوا قبال أمر الله شريعي ديه أمر الله الكوني سيقوم بواميكوبالي ميقهان ني لازم مباكيل موينغو يوابيتيكي تساهيه الوقوه يمفنغماننا اختيار يمتو دوا كي عصر. أمر الله الشرعي نا اختيار وكتاكو تتي وكتاكو تتي وكتاكو تصالي وكتاكو تكتا وصفهي أمر يصالاني أمر الشرعي كوني لكن أمر كوني هو وزي وكتاكو كوي خليف ها جيزي يو, يو سيكون جيكو تجيزي Hawezi Sasa makafiri kwa wako chini ya amri Ya Allah kauni Sikwamba wamiipi wamiikubale Ni kaharan Ni kwangufu ina wafikia Hawezi kushopoka Lakini ilpokuwa amri ya kisharia imefungamana na ikhtiyar na matakwa lumana wamiikata Na lao iyi amri ya kauni Engalikopi na matakwa pio wamiikata Lakini hii ni lazima yawafikia Umailua na amri mili Iztafauti yaki Di thalik hii amri ni khas Kawaja wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sama, inna ibadi Laysa laka alayhim Sultahan al Shaitanil al potaka Kasama kalakiya punta wapoteza Allah subhanahu wa ta'ala Kamba nenda kashuhulika na shuhuliyako Lakini ujue Wale wa jawangu waluniamini Am aimani shari Wakafuwata shariya yangu Sasawa, hao haunangufuna Hau, haunangufu hau tawaweza wapotoshi فسعبادي هبة، سعبودية عام، هبة سعبودية عام هبة وال واليكبالي أمر الله الشرعي، وكتي وكفوات أمر الله الشرعي الاختياري. مريانة بنت، فس الشيخ أن أقول إذا بيني زي عبودية، ميل كما ذكر المؤلف رحمه الله. سؤال. جيء بعد كوله كوننا عبودية عامة وشيلة وعبودية خاصة وشيلة أو عبودية كونية وشيلة وعبودية شرعية وشيلة سؤال هل يجوز هل يجوز أن نسمي الكافر عبد الله ولا ما يجوز إذا قلت الكافر يا عبد الله مم. جائزاً لما جائز إيه كنا كيوم بها كيوم بنا الله كنا كيوم بها كيوم بنا الله أنا و إشتاقل الكافر ده جوز ده أقول إيه عبد الله نا نا Ya Na leshi? Sasa kundi yako ya pili <tip> Bono kwanza. ya pili? Mbona Kuna karina gani ya kukusukuma kwenye uko. صحيح، التي هو عبده من عباده خلقة الصحيح المسألة في تفصيل إذا قلت نعم خطأ وإذا قلت لا خطأ زتاميل وكسمان أو كسمان عبد الله خطأ أو كسمان س عبد الله خطأ والصحيح يستفصل من السائل إيش تقصد بالعبودية؟ إيش تقصد عبد الله؟ ماذا تقصد؟ يسأل. ماذا تقصد بالعبودية هنا؟ هل تقصد عبودية كونية؟ قل نعم. الجواب صحيح ما في يمكن يكون بإذن الله. وإن كنت تقصد يا عبد الله يعني الشرعيه، قل هذا خطأ. قوي بسيكوزات إجابوا اللي يحتمل هي يحتمل هي. هيجيبين هي إجابة يجيب موية. يستفصل من المتكلم. أنا وليزوا. ماذا تقصد؟ راضي راضي لذلك تعطم فانو العلماء تكلموا في العقيدة مسألة الجهة عن الله إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى قال على أهل العلم إذا قلت نعم خطأ وإذا قلت لا خطأ إذا أثبت الجهة مطلقا خطأ وإذا نفيته مطلقا خطأ إيش الجواب الصحيح؟ قال نسأل السائل نسأله ماذا تقصد بالجهة؟ ماذا تقصد بالجهة؟ وقصد يانيني كو أبانج جهة. أقسم أقصد الجهة الموجودة المخلوقة كلها باطل الله سبحانه وتعالى لا تحوزه جهة لأنه مخلوق. هايزة كفونج أو بندفلان كما يقوله كهك هايزة يعني الله لا تحوزه شيء. لكن كيقومي أنا أقصد بالجهة العدم العلوي العدمي اللي فوق العرش نقول هذا صحيح أمور تسمى الله كم قال تشينف آه كما يقول الصوفية يكمل مهالي هو كتمونه كتاشا جهالات يقولون الله في كل مكان آه تسمى إيش كوني نمتبس تسمى كتمونا كم تناضن جماعين ما ينسى شو الفائدة من ذلك هذا من الجهل عندهم والصحيح إذا كنت تقصد الجهة المخلوقة الموجودة نقول هذا باطئ الله سبحانه وتعالى هاي ذكوفون وكن جهة فلان لكن إذا كنت تقصد الجهة العلوي العدم هذا صحيح الله فوق ما هو تحت لكن ها الصوفية ونسمها ها أهل السنة أو ها الوهابي ونمسبي تشي الله وحandre كم بيقوليو ستقومي الله أزونك ونكيم بتشاكين جي كنيو أجوء ومعنبا ناولي وشين ومعنبا جهل عندها وسبابه هي أنه هناك كيومبن كيومبن كيومبن كيومبن كيومبن كيومبن كيومبن الله من كيومبن ليس كذلك فيه جهة عدمي أنت ما تحت تبلغ عقلك أصلا لكن جهال وهو مخلوقاتنا في بيتيش ونزيونك لكن ذلك مخلوقاتنا إنه عدم وهو تأكيد لذلك أن تلزميش سيسي تأكيد حلول كما هو وأن الله من جي مهالي يا هذه عقيدة كفرية عندهم واضح غير واضح. قيوا مسألة مسألة هاي. قيوا ينده جوابه. إذا قلت لك يا عبد الله لا بد أن تقصد عبودية كونية. كما قصديه هو يبيني بالله سيسي قصسي. ستنرقو هذا هذا من البطلان. نحن دنيبو نعم بله. إذا كوا جاين ينرجون كاف كيف تكون أخو الكافر يا ما والله هذا باطل. الله سبحانه وتعالى سماهم أعداء أعداء الكافر عدول لله ما في مجاملة في هذا الباب نقول هذا عدول لله أما معاملنا إيه وسمظلهم وسمظلهم ولو كان ظلمه أمباره أم يعنى كسابي كافر لله وسسمنوا إسلامه لكتوما إيه ما ما تفاوت مين يزكو أميرنا نادو يانغو كمعاملة كدنيا واضح أنا أمي <تسجيل> سيمPENDناهنيPENDنا توكو تانا مهالي توكا عمليان. كيف هتكون علاقة بين المعامل الظاهرة وما في القلوب من العقيدة إما بغض أو حب قاضي غير واضح. هذا بعض أهل بدعة اللي كروجا بينا مم ميلي. فأحدث ولا وازل ما دام من لازم بس لازم من لا غلط. كم من الناس أنا عمليان أنا توك توكيه موجودة. طيب هي أن خلاص أي تحرير ذلك أن العباد يراد به المعبد يعني عبودية الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه كونا يعني نما ناك العبودية ليلى بوكب الله سبحانه تعالى المذليل شه كيوم أكم ذليل أكم سرifu كلمين هين العبودية يعني عامة حكنا متى كل ما جاء يكو تчин أمر الله كدنيا كلمة مصائب وغنجا كوفة ها وغير ذا أجيالي هي بتيكيا كيوم بيوت قصاب هين أمر كوني حتى حيوان ينفتك يا نما مكماه هلس كذلك طيب وبهذا الاعتبار اسم شيخ الإسلام العبودية أين هي أبوني العبودية عامة الاسم المخلوقون كلهم عباد الله تتويت سوا اليوم عباد الله كلنا كاننا اعتباره كمن الكافر والمؤمن والجن والانس والحيوانات وغير ذلك سأسمع ما معناه من الأبرار والوتوءما والفجر نوهوه المؤمنون نوامين والكفار نم كافري وأهل الجنة وأهل النار و عباد الله واعتبار كونا ابو صاوا ما فهمي له هو ربهم كلهم ومالكهم بسبب ها وته مولا الله سبحانه وتعالى نا يدي الوامليكي انا peleka mambo yao aliwamiliki na anapeleka mambo yao subhanahu wa ta'ala wala yakhrujun نأني إذا كنت الله نمتا كويس نحن حكونة. ننأني إذا الله كم بيان قدرة واضح. ينوم أنا عبودية. أسمه التي لا يجاوزهن برم ولا فاجر. أنا إذا كنت كلمات الله سبحانه وتعالى. الكلمات هنا يقصد الكلمات القدرية. الكونية كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هكنا نعزك تو كتشني يهزي كلمات الله زي ما ينغو مزوكا. هايزكوزي فوكا هايزكوتتجاوز كلمات هيز كوني بره ولا فاجر ولا موينجو. ولا مؤمن ولا كاتا. وتبكوكتشني كلمات الله القدرية الكونية. مزوكا من زكيلي مينجو أوامر كلمات اوامر الله وكلمات الله سبحانه وتعالى التي يحكم كونا انزال المطر يوا بريدي يوتو كوسي كسكازي كوفا كحيكا هذه كلها كلمات كونية قدرية كونية زمبيتي كلمت ولاكنمت أن تكشني كلمة هي الله أو أمره الله واضح ينو ما فما شاء الله كانا Wa illa miyashau Yalan wa yataka Allah yot Yatokeha paul manguni yatatokeha Hatta kama sisi yatukutaka Mambo manga Sisi tafuati liya leo kwa jamaisha Kidunia Lakini hatauna hati yafiki Mwenyewe hajataka Allah subhanahu wa ta'ala Hajataka Lakini wakati hayo mashia yako na takwa yako yatakapuwa fikiyana Allah lila jambul takwa Wewo na mga na, antam m-mus-mus-muscriff, tahta amri Allah. Mambo Toki Chinia, tser muk-mulke Allah subhanahu wa ta. Iyo na mga na. Oma sha'ou nasisiya letu nawyataka kuya fanja nawyay. Ilm ysha'ou, lym Kama Allah kutaka mga na lahiya. Nasisiya letu nawyataka kuya fanja nawyay. Ilm ysha'ou, lym yako. Bado tukutendete ukoona limeharibiki. Ales kanda ale kunini kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala haja takia. Ni kazi mathala utaona umetifuta ujira wa kwenda hapo umetufuata zile anguima imefika lahza ya mwisho wewe mwenyewe unaweza kutangaza mimi bwana nishakubaliwa. Mara kitoka majibu ukaambiwa eh jaribu tena mwakani. Khalas. Maujooda maujooda eh. Maujooda hili mambo. Wangapi wanaposa? من أمك، كيندا كامونا، هو باليونا مهاري،, مهاري. ج... لماذا لم يشاء الله؟ صوت تلتهاك تك نبيه لكن ما داموا هاي الله هلكو تكلم عليهم هذا يدل على قدرة الله وأن الله قادر ونافذ أمره في مخلوقاته سبحانه و لا أمر الله سبب هي نكوبان غفو كني أقيدة إنكوبا كويلوا كويلي فيك هذا يدل على أن الله قادر على كل شيء ننباك أتاكي ديو ديابلتكوه. أهل الإيمان وكيف أتموا كما ها في ماءه بلي ونازيدي كومينيكم بل إن إيمانيا ونازيدي كومنجوف كونشة كله قدرة الله على خلقه سبحانه وتعالى واضح ثم استدل بالآية الله سبحانه وتعالى قال أف دين الله يبهون أف دين الله يبهون يعني وناتefuta dini nyingine basi الله Allah yani mnataka dini nyingine basi ya ولا wala mataka shere nyingine basi ya Allah abadan فالإسلام هنا معناه الإسلام العام أو الإسلام الكوني القدري إسلام هذا هو الإسلام العام 究竟 ما اسلام العام يعني الاستسلام تحت أمره وعندما تكون النجي أمر الله قوان نوفوا أتود معنا يعني اسلام لغوي عاميا كوني אותו كو وإلى اسلام يعني الإسلام الكوني القدري شو إسلامه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالله بالطاعه هني بقى هني إسلام خاص إسلام اختياري واضح قي ابو آية فما ناكي وله أسلم يعني وله خضعة وذل من من في السماوات والأرض فيم بذيوت في لكم منعون إن ذيول ترضيني وأكو تيني أمر يا الله سبحانه قي ابو يه أم Mtaftashiria yengine ambayo sio yake. Au ndo mushikilie sheria yake ambayo kama sifa zake ni hiyo bila shaka. Yule ambaye kwamba viumbe wote viko chini ya amri yake kilimwengo, huyo ndo afatushike sheria yake ikisheria. Amri yake ikisheria, huyo ndo afatushike kwa sababu yeye ndiye anahukumu ulimwengo wote subhanahu wa ta'ala. Wa aslama man fi as-samawati wal ardi tauan wa karaha. Hii ndio karina kuonyesha kwamba al-Islam hapa ni al-kauni karina yake nini kwaa waluridhia ya react wakakubali wa karha kuna wengine hawataki takile amri lakini ikasukuma mpaka ikawa kwa sababu ni jambo la kilimwengo na Allah atakalishuki wangapi katika sisi huwatutaki jambo fulani tukaenda mbio kulidhiwia kisha kashindo ukajisalimisha sio ndio hiyo maana wala hu aslama msho kama bwana mbona vipi bwana nimegangana pale mpaka mimi shajisalimisha موجود هذا رزقناه ينومانا قوي بدليل يا كونش معنى الإسلام هذا بني الإسلام كوني أم عام نهي قرنا طوعا وكرها وإليه يرجعون نكوا كيتو كي سبحانه وتعالى نيو تترودي عند أتحاسب الله سبحانه وتعالى الشيء خفى أما لزيت عبودية عامة من متاجنا خاصة من باب الفائدة لكن يا زيدي أنا ركز عبودية عامة أم بوه إنه هي كونية قدرية، أم بوه هينا علىكن اختيار، سياقية مسألة كما كيوم بتحت عبودية الله الكوني، أم بوه كومبا هكون نمط أما عبودية شرعية، الله أنا بين دا صوت تفوت شرياك، الله أنا لكن دا هلو، لكننا ملي أي شيء سيسخترية تيجي Kuna nawali wa hataki, basi. Lakini wajua mwisho kuna hisap. Kwa hivyo masala ya shar'i, Allah mifanya ikhtiyari. Hakuku lazmisha, hami kuachia khiyari yako na yotiguwa. Agwa kwambia barabara ya haki hii, barabara ya batil hii, sasa fuatu. Hii ina haki, ina muangaza, na hii ina giza mwisho ni mwati. Kilo kito shakonesha. Tasa hami kwambia weji chagulia mwisho, barabara ya kupisi. Lakini ujua, hilo chagulia kili chagulia, ashalita kaykitamu qabla ay hajku umba tayar ashjua ya ndo tofauti wa ghairu waq na fa dhikrullahi subhanahu rabbul alamin wa khaliquhum wa raziquhum wa muhyihim wa mumituhum wa muqallib qulubihim wa musarrif umurihi la rabbahu ghairu wa la siwa wala fariq alam zillahu sawa hun i'taraquo bithalika awam saroquo sawa hun alimu thalika awam saroquo naam zot hizya azumum ziya min sifatillah al-failiyya min sifatillah al-failiyya fahiyya mutaallika birububiyya tillah badu aylazay amma wa afaaluhu al subhanahu wa ta'ala wa فعلية أسما فهو سبحانه رب العالمين لا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تعم جميع العالمين حتى كافر أنا نجيك ونيوليزي والله أنا نمليه لكفير أنا نمليهني الله, نم نم الله. أنا لنفى لمالي أنا لنفى عافية أنا لنفى صحة حتى يكافر أميبون الله سبحانه وتعالى بل حتى الشيطان حتى الشيطان ربه الله يكوشيني عناية الله أليس كذلك نزل الحقوق ذاك ذر بوبية اللهكم يم منب لذالك البومون ب الله لنب البومون ب البوم دعاء حق سما ب الشيطان سكدي بدعاءكم ما دامونك يم بجاك يمديبه فالله سبحانه وتعالى جعل إجابة الدعاء من من حقوق ربوبيته ومن أمور ربوبيته فكل واحد كل أحد لو دعا إلى الله بإخلاص وبنية صالح يجيبه الله ولو كان كافر ولو شيطان سيام يوم ما تقاش هذا الله بنطوا كيفو الله ketika ربوبيه yake ما يظلم حدا ولا تشوت ما دامني كيونبه شيكه ذي الحقوق ذا الربوبيه انمطيه مسلم انطيه حقوق زكي ذا ربوبيه نا كافري نا مغيرين واضح لذلك في القرآن الله تعالى الذي يجيب الدعاء زكوفة هو مشرك لكن لما دعوا الله مخلصين له الدين نجاهم الله الله اللي وقانا ما تجيزلكم تكوكوا لنا قنني لأنها من أفراد ربوبية الله إجابة الدعاء من أفراد ربوبية هي صيانة العبودية هي صيانة الربوبية الله ننوبنا كل كيوم بناموا الله ننوب Kwa hiyo wewe Muislamu usiseme oh mbona makafiri na akiomba hupewa na wewe aomba wewe uliomba ukanyimwa ah makafiri huomba wewe uketizio peke cha mikono mbona wale wapewa na wewe uomba Allah Subhanahu wa ta'ala takupa aliskali kwa sababu kupea viumbe wake Allah hakuiifunga kwa waumini anawapa viumbe wake wote wa kufaa na waislamu wazi kwa hiyo lazma lazima nufariki baina rububiyyah la na ubudiyyah الله سبحانه وتعالى وخالقهم لا, لا شك ان انا الله سبحانه وتعالى ففيه صفة الخلق وهذه مما تمحض الله فيه لا أحد يشارك الله في الخلق كما يكون ني ناني الله كوومبا يكو لذلك الله سبحانه وتعالى من باب التعجيز للمشركين ايش قال لهم Laini akhluku udhubaba Wala wijitama ula Hata sote tukutani Sisi na majini kumtengeza nzi Toeza kuumba nzi Subutu Nane nawezi <laughs> Hatuezi Hii ni mfano sikuwa mbala Tukifanya tukishirikiana tutaufanya Huo ni mfano wapigwa mimbabi Taajizi kuonesha tumelemewa Hata tukataka tutueza kufanya Haa kuna mbemi oh. Mimi naweza kukaa kasinanga kitu kamtengeza nzio kama ni au ni kitu eh katakabishi hasinanga kitu mtengeze enzi ataruka azivia vivio uhayo ruku a aku na lidhalika al khaliq al haqiqi huwa Allah subhanahu maana mmoja unasema ah sisi sikuizoteza kutengeza mtu wa plastiki au wa chuma akatia betri kitembea ni mhayole vivio uhayo bil وما تجزس أنا ما في حياة من الذي يخلق الحياة فيه والله سبحانه وتعالى قوي وما ندموا إيه تيجيز لكن هوازه كفانة ما يخلق هذا خاص لله سبحانه وتعالى ورازقهم نعم بعد كومبا أكتمريشة وتم وابوده الله سبحانه وتعالى أكتم بيرزقيت نأنت كوت أقوين قرآني آية كذا الله سبحانه وتعالى أكتاج خلق تجارسق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كش ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق واضح يعني الله سبحانه وتعالى تبيه لينقول لكم بصيص ن imagine نيكو تعبود أتو محمود إيه سبحان الله ثم قال سجوا أولي زني رزقي رزقيان مضمون إكتاع كيف ينبي الله كناو فصح ذي ذه كناو واز ذي ذهو كن إني بادو ببيشيت ببي كهندم يا أخي المسألة مقصومة آه المسألة كما كما كما أم تمس الصلاة تعملون على أرزاق مقصومة وأجال مضروبة في حديث صرافة رضي الله عنه واضح كيف هو من يتشفى أنه الله سبحانه وتعالى كيف هو ينرازع ومحييهم ومميتهم ينمن يكوى فوحاي ينمن يكوى سبحانه وتعالى ففيه صفة الإحياء وفيه فيه صفة الإماتة المميت هو الله سبحانه وتعالى واللي يميت خلقه ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم نعدي ونجهوزا ينزاو مرة إلى سنة إلى بدعة ومن بدعة إلى سنة قفلة منام تخلص العياذ الله جهوزا ينزاو من توحيد إلى شرك ومن شرك إلى توحيد من كفر إلى إيمان من إيمان إلى كفر أو من إيمان إلى نفاق والعيابة بالله فلا شك أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وسبب يدي مقلب القلب نمو لعاقوا هكو ظلم وكيونا مو لعاقوا مبندوك وشكيوك نفسي من ينده ومشوم ومشوم يمو لعاقوا ولا يظلم ربك أحدا هكونا تمت موجة وكيونا مو لعاقوا نان Mwa dhulumi wakikia. Wabah. Kwa hivo wewe utanyi dhulumu mwenye nafsi yako. Siseme mwala wako. Aminipangia haya. Wewe mwenye ndo wale ufanya. Ukapata natija. Allah asha ukifanya hivyo utapata hivyo. Mbona ndakufanya? Kisho semani yeye. Haa ni wewe ulofanya. Mana wewe ndo uleleta asbabu. Mbona wale ulofanya sababu za khiri. Wakafa ulu. Wabah. Huwa kuwaona yeye wameona vizuri wao wakachagua kule na wewe الله ukajichagulia kule kwingine fal masala mas'ala ikhtiyari hakuna kulaumu qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala niam ibn anaba takada wa musarrif لكن yuwa yiyyan diyo subhanahu wa ta'ala Amisarifu dunia mzima nabiyong babaki Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunia وrafa'na ba'dahum fauqa ba'dahum dharajat liyatakidah ba'dahum ba'dahum sukhriya Kila wa gini wa sakhiri wa gini pesa wa sakhiri wa sakhiri pesa wa watu'me alafu patikula A'yindu ma'isha Na Allah sima al-fufanya. Hii no mana tasarifu al-umuru. Eh? Kugeuza-geuza mambo, na kupeleka mambo, na ulimwengu na vokwenda. Lidhalika, minal khapa, al-fadih, mtu kulazmisha kiumbe, amshukishie maisha. Maisha ya na shukisha. Hada minal jahe. Hanya, ni mambo kwamba ni mtu kwamba bado hajailewa, kazi ya Allah na mambo. سنجيني الله سبحانه وتعالى سنجيني كتكاتل سنجيني دينمية وهكا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول كبوس رزق لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه شوف قدر عليه رزق يعني ضيق عليه من الذي ضيق عليه؟ الله سسكيون بنا أنه سبب جانب ايش دخل له ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه كويه الله سبحانه وتعالى عندنا جهوز مامو، نالو أنجب سيسي كل سيكو، ولو بسط الله الرزق العباده لبغا لبغاه في الأرض، لو كل سيكو تبعتته ها، حكونا كديني مي حاله، حكونا سبحان الله كل كي ما يدتميه كي شو الله نتوجوا، ناتسينا كده يقدر علينا، ثم بعد ذلك يوسع لنا. ألا فنفيع كذا غلا فنتحجج توسيا هizzy ما هizzy أحوال يتكسّي تفصّم إبره لكن يتفصّي كما هاله الكفر والشرك والنفاق واساساً عليهم بينادا منزاه وما تفان لا خير وما تفان ذات يوم في حديث أنس لما غلّت الأسعار في السوق بذازم باند بيسان سكون فكَّمَ صَحَابَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّتِ ألا تسعر لنا وفني بياشار كل سكون ومبنبيش سانا بي هبو تبمية بي يكوزي ووتي والازميش ووزي كوا بي مويا ما نساسا فرون مايش مكوا مزيش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر سواه إلي بي سواه وليوتوه ناني الله إن الله أنقالي أمتوا توحيد هاي يوم بي يوم بي كبسه حتى في الدنيا كايكا يك... ما يندي ينفيه وتم وطب... قطه سواميد حازم أمشي كابلا بالة ها حكوسه ما من, أشاب... من المسعير الله الله صر إن الله هو المسعير القابض الله انديا نا يتفين يا بيه سوين يدوكه، ما من نواهي، يوم كيوالهم وعليه، وهم منون نواهي وشيء شيء فعلوا، آه، دومانا الله هو المسعِر القابض الباصِط، يا نكون جا نا نكون جوا، سينجينا حالز نكون نوصل، سنجينا إذا هذا طبيعة الدنيا، كيشا كام بيها، ما سيرزقهم الله كيف شاء. Wa chene fanyi biashara Wa uze na votaka. Wa challah wa ruzuku fayda na votaka wanyye. Wa adhiroak. Akakataku ekabeyi. Kwa sababu mtumia liwa si kazi yangu. Ni kazi ya nani? Kwa hivu tukibano na maisha. Tumlili ya Si kiongozi. Kiongozi ya tafani? Ya mwenye rizki haki atuwa hauli kiongozi? Subhanallah. Do Allah kwa sama fabtagu عند Allah rizku. Ma gala عند alhakim. ولا عند الملك ولا عند سيسي شيء داتو اسلام هاتو إليه إيتي كتابو جيرتو تكي سوما نكامك سوما كما سوفي تبرك بس بوسو شو قل انتهى الامر لكين والله لو تتكاتو فليه. تتدبر هذه آيات مَا جيبوا ياكو كون يمصحفوا والله ياكو الله قم يفابتهو عند الله رزق وعبدو وعبدو الله وعبدو الله وعبدو فيه لكنه كي لليا سأزوت الحاكم كذا الحاكم لا شك هي لكي نمت هجا ليا رب لي هجا الله في مخلوقاته هجا ليا ربوبية الله في مخلوقاته لا رب لهم غيره لا رب لهم غيره سيسه سي تنملازي سبكونياء سبحانه تعالى ولا مالك لهم سوىه ولا تنا لتمليك سبكونياء سبحانه وتعالى ولا خالق إلا هو ولا كون لهم باسبكونياء سواء اعترفنا بذلك أو أنكرنا تكبالي أو تكتائر إذ الله عندي أمور بايد حتى تكاكنوش حتى تكاكفور حتى تكافنعناد لكن تجويكم الله سبحانه وتعالى بعد أتبكيه عنده الخالق الرازق المدبر المتصرف لأخلقاته سبحانه لا يقدره شيء وسواء علم ذلك نساسا واتو نجيو أجابوهلو قبو الله ندوم بيركاجي ومامبو أو جهلو أو نقما مشركون ليجهلون أو مشركون أو نفجو أو نفجو أو نفجو حاولي ليلولوت ونعونا مايشة مفungو ونمتو لكن ممي نسكتك سيسي أهل الإسلام وجوا أهل الشرك يعني ما نبال ليس بعد الكفر ذب ليس كذلك ليس بعد الكفر ذب هكونا ذب يكوش بعد إليك لكن سيسي أهل الإسلام هاتو باس kutasaruf za zamushrikeen sisi tuna muola tuna aqida na tabanna fi qulubina tuna iqada kwamba inatulekeza tuna tunamola, sisi tunamnyabudu kwa nini tunafanya baadhi ya mambo ambayo kwamba si sawa mambo ambayo kwa maana na watu ambao hata hawamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndo anayepeleka mambo hawaamini hata kadari bikitokea jambo jamo ajali lazima kuna sababu ni hivi Ko'y wahanin wato na miny ahdas ko mazile ahdas zinagi pila ka zinye hamini aliyot i-curf al-ahdas mani Allah no na Sisi ka sisisun kama hiyo do sisi wafat wetafauti na ahli al-Shirk na wakitoka na mamuya wato na ti winye nasanipan ngenda na din namishi alihas sisis na din Hatuna na masala ya fauza naam ولكن Asyama ahalul iman منهم عرفوا Eh, sowa un alimu thalik Am jahidu, eh? Yani asalasawa minywa, asalasawa kudywa, naam So maki doug, hapun mayda tumanis So maki naf, because Allah rahul wa khalikun. Na. Nga ka sema ahalul So, umiwana? Ahalul iman, maisha yaki wa mamumu, yaki panda, sisitwa jua uwa ba, hatu taachwa bila kusukuwa, sukuwa. an nasu an yutraku, an yakulu amanna. Eh? Thumma laifutanu. Yani hii Qur'an isiitwa so mazifu. Sasa hindi yu hindi maana fitna, hindi maana mtiham. Leo Allah meleta ukaame kidogo. Waki wa metuwa machu hindi. Eh kada. Lakini. E Eish e ilmushkila. Tujua kwa masisi alrojoo ila Allah. Turudi kwa Allah. Situ shiria kiongozi. Ndwa meleta. Kasa hathi lishkali la indana. Tuanguka kwenye mitrego ya hawa. Ahal shiriki. Ambao sisi hatupasi. Tukiwana hali megewuka hindi. Njua kwanza ni bimakasabati. Aydi. Kwanza ni sisi nyeye tulibuchuma. Ndwa no, maisha ya kwa mamungu. Lakini. Tukitaka maisha yasa hali. دعوا إياكم. أليس كذلك؟ تتبية، تكرد الله سبحانه وتعالى. أفهم قاليه؟ هذا هو. لذلك لا بد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. تكرد إياك التوحيد. آه، الله البطراد يا آية تمكين نأماني، نرزق. ما يؤمنون به. لا يشركون به. Mukiamini musinshirikishe itakuwa amani itakuwa raghadul aish itakuwa neema bora tusimamishe tauhid fi kulubina na athari yake ionekane Hiyo ndo dawa ya vitu kuspanda bei hiyo ndo dawa ya kila na ukimo mambo wa Uislamu amana bwana mambo gani sasa sisi tunataka kula wasema mbona tauhid tauhid sasa jahil jahala liko nayo wengi hawafahamu ndo akasema lakini ahlul iman minhum arafu Wale waje iman na ilmu Kwa mba Allah Ndiye mpelekaji wa mambo Arafu thalika Wa atarafu na wakakubali hilo jamu Wala akusibana Bikilafi man kana jahila Haulay juhal Wau kiwona hau fanyahili Wajuhala anu jahili Hawajuhi kwa mba Allah subhanahu wa ta'ala Hameleta hii hali ywa tuonja Ywa Ili turudi nyuma Tutubie, turudi kwa dini yake سبحانه وتعالى وكويت أهل الجاهل ألفهم إسلامهم هنا فيما مقامها وتجدون جاهل هنا جاهلهم تمام لأن أهل الإيمان يعرفون أن كل من عند الله أنهم هنا من تونس والسنة والسمنين المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن مؤمن يكفيكه من ماجنجا وبلاء ومداره ايه حديث ده وين؟ صبر ها انداماني بقى صبر فكان خيرا لا هو يد... مشو وليس ذلك الا للمؤمن كو هو vitendo أي شيء. كسبب لزمت فهمكم بأولي مين جونا ميني الجماعة من الله سبحانه وتعالى ولا سيما. أو جاهدا من ساصوكن منك كنوشة له الهديان ومستكبرا أمفني كبري على ربه كملاك لا يقر ولا يخضع له ما علمه بأن الله رب وخلق. ونجنا wana kubali, wana kiri kwa mamambo yote kwa Ma Allah lakini minbabil jahad wal kibr anakata sasa paktuna watu ngurupu tatu kwanza ahlu l-iman wanaelewa na wanasubiri wafanyifujo, pili ahlu jahad hawaelewi na wafanyifujo tatu ni hawa, ahlu kibru wal juhud, wawanaelewa نقوم ما ما بيقوم يكونوني مؤللا نكلا كتبوا لكني يتكبرون وجهادوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ظلما علوا ونجوا لكني إنادي ها هذي جروب ذا أحوال ذا ذيوم به سبحانه وتعالى تقومها قال شاء الله تعالى اكتفي بهذا القدر تكويه كمال زين شاء